وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أ خ ر ج ن ا من هذه ا ل ق ر ي ة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 فلما َََّ كتب َُ عليهم ََُِْ القتال َُِْ إ اذا َ فريق ٌَِ منهم ُِْْ يخشون َََْ الناس ََّ ك َ خ َ ش ْ ي َ ة ِ الله َِّ أ َ و ْ أ َ ش َ د َّ خشيه ََْ وقالوا ََُ ربنا َََّ ل ِ م َ كتبت َََْ علينا َََْ القتال ََِْ لولا َْ أ َ خ َ ر ْ ت َ ن َ ا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 أ ي ن ما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج م ش ي د ة وان تصبهم حسنه ة يقولوا ذ ه الله تصبهم من عند وإن يقولوا ئ ة ي هذه من عند الله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 الله لا, الله لا اله الا هو ليجمعنكم, ليجمعنكم الى يوم ا ل ق ي ا م ة لا ريب فيه ومن أ ص د ق من الله حديثا الله لا إ ل ه إ ل ا هو ل س ي ج م ع ن ك م إ ل ي و م ا ل ق ي ا م ة ل ا ريب فيه و م ن من أصدق د الله ح ي ث ا